اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبدت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا